اتجاوب الناس تلبس تا بيدات تعمل في حمله او في توه تتعور يا ابن العفريته اسمع يا جلب انت وهو اللي انتوا خداد على الخريطه ده ارض ال100 الف توه يعني الثوره قفل النظر يا رجله مننا ده قد الحصه اصل احنا اتزورته لسه ما تجيش بانك وتدرق لي لحسن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 يا اللي انت عايز قطع لسانك ازاي بتدف سيرت عمك مش هعمل عقل انا بدماغك علشان قاطع <تصفيق> انا ممكن اجيلك في مكانك واقلل من امي خرمكك ولكن ايقولو لك عايل فعشان كده مش اقلق ولا ولا يجعر انت يا قرمه بصلي واتحقق في ملامحي انا روحت الجمه عامل فرمه الناس خافت قوي من شكلي ولاقت حوالي انا متحرمه بس دي مش يا صاحبي دعا دين إن انا افتح لك تربا واقفلها عليك يلا يا مساطي يلا يلا تا تا تا تا تا تا تا تا شباحنا اصباح امنا وصفحت سمحت يروح لزمانا قربت تركز واعلو تنفيز ومانيا حزيز بالحالة حسكو مقتوع قلبكو موقوح طبال استعملوا لكانا عدتي منصوبة دنيتي مقلوبة عشتي بغيبوبة مشرر شبرتي مزلونا ودماغي ملعونا تفتح تلكونا تتورر وشرير وانا ليا كبير غيري انا وما شايف فيسبوك كان نص اضرب كباسه هنا والناس حاسدين تلفن فزله جيم بندق جدعانه بك يا ابو احمد في رمزه خشب موزع عملت لي بك على الفيسبوك ما بس اشكر فينا يا ترى صياده بتدر يا ضوم بويدينا عمري ما علقت واحده بيا ولا عمري لعت بالمشاعر اصل انا من مش طبيعي في البنات اتاجر يا اللي انت عشقت 500 ما تقول لي اخدت ايه يا شاطر دعوتهم ساعه الفجر يا الكفيله تحطك في مقابر يا فيرو يا اخويا يا ابني دمك من يومك شبح الكون كله طب تعرف غلاوه امي من صوتك الناس مش بيمله اه يا لولي يا سبع ده انت قلبي وحسك كل الناس بتحبه صحه لك هبه وحياه تربي وجماليرك بيزيدوا ما Kenkijorban, asti kenkis Kandirina. Taagii, aina pesi sydässä. في on pahdru ja siitä nimi on yksi ja se on perittävä. Muut eivät ajattele, että se on yksinkertainen asia. Monkis, punainen matkailu, mitä sait lasarissa? Niin, minä lähetin sinulle nimeen Abi. Itse asiassa, minä olen niin, että minun on tehtävä. Minun on الدولة صابر ده الزعيم الزعيم عدل التقاوي مهند الحاوي نزهت حضرة مثال الرجولة والعملة الندرة في القذري تقلب شقية من غرب الشام ولا بدرة عودت جهتنا واحد بس قف خمسة مخصوصي ترص قلنا الريق عماد العمد اللي عديبي تقول يتقص في اي حي التعامل كمين لو صارت تموت له مين مسعلى بلبل في زعربانة ده زعيم شارك حمدت تورك المشا أستوري محبوب من شعب وجمهوري جهتنا قدع جاف الدنيا ابتال وبينك في زفوري حسام زين في الأزاريطة حاملة راجل مظبوط ورجل توشاملة مس على أرض الأزاريطة الكسبرة منها وبطولة وكل القلوب منك مرعوشة وفي الحروب يضرب خرقوشة المسا على عصابات وجاحمها المسا للمشا بوشة غتل عينا بأرض ei, اللي on نفسه Charlotte Lapsu, että Kaukaatna näs khaat falhaan zahar Derekei mish wakfiin inti zahar Zahrii khoatulli fi ghurbaan Huomna sika sabrii kazzar Si ajaa arka msi kydana Mijarrii akhshamu kattiyana Masin amin ferni sikarubana Tewinzuihani mحمma shriir Fisharmih shiik wakhaa b'amana 5 halat Tewinzik jahe Fai ajaa zmii khansana Ajaa bfirliwish ajaa Ajaa bfirliwish ajaa كعبوره كعبوره بابا ما تمسكنا احمد دخش ده فارس المرغيه تزعمر دلاشيه الرياسه ابراهيم الصغبي ملك انت شوف اسكت ليا ايه حاجه ميجيها ما فيهاش جبال بلال ابراهيم في على الخط على الفارسي لحد عنده واسبت مرام بالحب زياد السرباح في محرم بيه فلس نظرية يعني النزيه الشياكة بغيتي العيلة فيها شباب ربنا يحميه عبدالله سليم دامدله عبدال في الليبراهيمية أكتع مجال طلقاته ديت تمشي على الحيطة تزول قشك بقى خريطة الزعيم أحمل عميري السيطرة جوة لازريطة الزعيم